والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكنتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونه ولكن لا تواعدون نسرا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 لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضو لهن فريضه ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان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 ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير